ిస్మిల్ మెని ఎస్మిల్ అలొరల్ ఎక్రీ అల్లెల అల్మెం కల్ల الانسانه لا يقوى ارااه استغنى ان الى ربك الرجعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدَ الرَّزْبَانِيَةِ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتِرْ